وقال حدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي كيفية الحصى أولا النوعية ثانيا الكيفية النوعية جاء الحصى والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزلفة لما ركب مقادما إلى منى قال التقط لي سبع حصيات وأصل الحصى جزء من الأرض وجزء الأرض يكون معدنا ويكون حصاتا ويكون ترابا يابسا لينا فاتفق العلماء على أن المجزئ في رمي الجمار هو الحصى فلو رمى بمعدن حديث نحاس رصاص ذهب خبه لا يجزئ فضلا عن المطعوم ارمي بتمرة بزبيبة بزيتونة بنوزة ببندقة بتفاحة لا يجزئ إذن العبادات التوقيفية حجر ترمي به يجزئ في العبادة دينار ذهب ترمي به لا يجزئ الله غني عنك إنما يريد الامتثال فهذه حصاه أغلى من وزنها ذهب لأنها طاعة لله وعلى هذا لا يجزئ الرمي بغير جنس الحصر وقالوا لو أن إنسانا حجر الطين ضي في هذا الجبس أو الاثمنت أو الفخار ورمى به قالوا هذا مصنوع لا يجد فإذا ما كان حجر كبير وأخذه وكثرة قالوا تعدى لأنه قد يؤذي بتكثيره اعين الناس تكون تعدي على الآخرين السنة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حصى يلتقط إذن المطعوم النبات المعادن كلها لا تجزئ في الرمي إنما يجزئ هنا إيه الحصى نوعية هذا الحصى وحكيفيته يقولون ان أخذ حصى كبيرة أفرطه وإن أخذ حصاه صغيرة كالقمحة فرط وهل يعتبر رمي بالصغيرة هذه والكبيرة لو أثنوا سرعة الكبير هذه وفلتت حصاه عن الجمر وجاءت لرأس إنسان يبدو رحنا نتغامل بالحجارة لا ولذا حصل خذ الخذف حصاه كما يقولون كان معروفا في الجاهلية ترمى بها الطيور الصغيرة حصات توضع بين السبابة والابهام هذه السبابة وهذا الابهام هكذا توضع وترمى بسبابة اليد الاخرى تكون هكذا وبضغط الاصبعين على الحصات وبنفرها بقوة تذهب بعيدا هذه حصى الخد وبعضهم يقول بين الوظة والابهام من اليد الواحدة تاخذها تضعها على ابهامك وتضغطها بين الوسطى وتدفعها هكذا ايا كان ليست حصاه كبيرة لانها لا تتمكن هكذا وليست حصاه صغيرة لا تجزي او لا, تط... لا تقبل الصرد اليش الى بعيد والكيفية في الرمي هل المراد الشاخص الموجود داخل الحوض او المراد دائرة الحوض أثرنا بأنه في السابق لم يكن شاخص ولا حول وإنما كانت أماكن معروفة يترمى الحصات وترمى الجمار حتى يصير كوما كبيرا ثم لما خيف ضياعها وأريد معالمها قدر مساحة الحصى صبرة الحصى التي تتجمع من رمي الجمار كم قطرها في الأرض قاعده الهرم كم قاعدتها خمسه اذرع وبني لها الحوض وجعل الحوض مساحه لمكان الرمي فالمقصود من الرمي إنما هو دائره الحوض وليس الشاخص الشاخص جعل ليرد الحصى عن ذات اليمين والشمال فإذا كنت في الشرق والآخر في الغرب ورميت ما في بطن الحوض ربما وصلت حصاتك إلى غيرك وغيرك إليك ولكن الشاخص يرد الحصة ويردها إلى الحوض فلو أن الحصات صادفت الشاخصة وبقوة ردها خارج الحوض لا يعتد بها ولو أن الحصات رميت بها على طرف راحله واقفه او سيارة ثم تبحرجت ونزلت في الحوض اجزات ولا بد من عملية الرمي اما ان تاخذها وتضعها بيدك بهذه السهولة ما رميت ولكن وضعت ولذا جمهور العلماء لا يصح وضعها باليد والرمي كل حصاه برميه لو أخذت سبع حصيات ورميتها دفعة واحدة اعتبرت لك حصاة واحدة منها برمية واحدة وهكذا أحكام الرمية ما يتعلق بأخذ الحص السنة أن تأخذ من المزلفة أقل ما يكون سبع حصيات وإن شئت أخذت سبعين حصاة لأن من تأخر في ثلاثة أيام مع جمرة العقبة يكون رميه سبعين حصات لأنه في اليوم الواحد يرمي واحدة, وإحدة وعشرين حصات ثلاثة في سبعة وثلاثة في واحد وعشرين يبقى كم ثلاثة وإيه؟ وستين وسبعة لجمرة العقبة تمام السبعين فإذا أخذت لجمرة العقبة فقط ثم أخذت بقية الحصات الحصيات لأيام التشريق من غير المزالفة أجزاء ولكن بشرط أن لا تأخذها من مسجد تقام فيه الصلاة ولا تأخذها من عند الحوض مما رمي بها لأنك أكثر الفقهاء يقولون من رمي الحصات التي رميت بها لا ترمى بها مرة أخرى وعند الشافعية لا بأس بذلك عند الحاجة وهي رواية ايضا عند الحنافلة وقول عند المالكية ولهم في هذا اعتبار اخر وممنوعة قطعا عند الاحناف لان ما ادي به واجب لا يؤدى به واجب مرة اخرى كالماء الذي توضعت به وجمعته في اناء لا يجوز ان تتوضأ به مرة اخرى لانك رفعت به حدثا الى غير ذلك اذا الحصى تأخذه سبعاً من المزلفة من أدل أن تكون مستعدة ولا يشغلك جمع الحصى لجمرة العقبة يوم العيد وبقية الحصى في أيام التشريق تأخذها من الطريق من الخيمة من اي أي مكان إلا من المسجد أو من محكاه عند الحوض مما رمي به سابقاً